غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم حامين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 الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر, وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه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 إن الله غفور شكور أم يقولون نفترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمح الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم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 وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ومن آياته الجوار في البحر كالأعلاب إن يشأ يسكن الريح فيضللن رواكد على ظهره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 والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا وإذا ما يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها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 بعده وترى الظالمين لما راوا العذاب يقولون هل الى مرد من سبيل وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي